وَإذركُمهُم إذِ تَقَتُم في آيُونكُمْ قَللَ وَيقَلُكُم في عيُونهم لقَغَ الله لقَضَ اللههُ أَمرًَا كانََ مَفَعول وَإِلَ اللهَّ تُج الأُمون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاثْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ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 إِنِّي أَرَى إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ الْأُولَىٰ أُولَٰئِكَ ۚ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حكيم وَلَ تَر إذِييَةَ وَفَّذينَ كَفرَر الْ المَلائِكَةُ يَضربونَ وَوجُوهَهُم وَأَدَبَارَهُم وَذُؤُ عَذاذَ الْحَريقُ ذَلِكَ بِمَا قدَمَتْ أَدكُمْ وَأََّ اللهَّه لَْسَ بِضَلل مِ للِعَابدَ كَدَ بِآالِفِ رعون والَّذينَ مِنْ قَبلِهِمْ فَروا بآيات اللههِ فَأَخَذَمُمُ اللهَُّ بِذُنُ بِهِم إِ اللهََّ, الله قوَوم شَديد اللعقاب ذَلِكَ بأَن اللهََّ لَ يَكُم غَيرًا النّعممًََأَ عَمَهَاعَ قَوْ مِ حتىَ حتىَ يُغَير مَا بِأَفُسِهِم وَأَن اللهَّه سَمع عليهم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 اِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَإِن مَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ولا يحسبن الذين كفروا سبكم انهم لا يعجزون واعد لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرين وَاخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيُؤْتِهَا وَالَّذِينَ أُوتُوا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ